طبل الحوم عباس وهي طبل الحوم عباس وهي نيزل بي عباس المجنة طبل الحوم فن اللي قرب ليحو تيدنه لازم سيء فول راية حامح دود هتاية لازم سيء فول راية محدود هذة يو درب يوم الصد هلا يشبه درب يوم الصد او يشبه درب يوم الصد وحده وحده يشبه حيدر بيوم الصد نيزل بيلكون عباس المشنة طبل الحومة ايفن اللي قرب ليحوتي دنة ها ها لازم سيء فول راية حامح دود هداية لازم سيء فول راية حامح دود هداية يشبه حيدر بيوم الصد او يشبح درب يا مصد طلب للحاء مع عباس وه طب للحاء عباس وهجاوبني تيوا ست بين وصاح يا ناس انا ابن السومه ده ورفع ابن الوائل <سؤال> <سؤال> المشكر عن المرتضى حيدر ابن الوائل المشكر عن المرتضى حيدر دين البارل ياه مسات والعالم يسمعوه افدي روحك الهن نوري لعيون ها ها افدي الروح لحسين عضيده وقرت العين العين, العين صوت الغيره يتردى ها ها صوت الغيره يتردى الى بيات المتواضع الخادمكم عمي طبل الحوم عباس وهي طبل الحوم عباس وهي بارج لمن بجموعي لحشور تيوسط بالثينية وشمار الزنود ها وتعلى على مهمونا يشوفونا وتعلّع لمئمونه والوادم يشوفون هذا الحامل الدي نوسي هذا الحامل الدي ايه هذا الحامل الدي نوسي هذا الحامل الدي نوسي انا ابن اليثى بحسياً جيت بزود بدر خيبر وحنيان السوى قلب عليه حواطيها صدحه ودمي يذريها قلب عليه حواطيها صدحه ودمي يذريها لما النجدود بركان اشتد او من نجدود بركان اشتد من نجدود بركان اشتد من نزلوا دبر كان ستاد اريد اكمل لك هالبيتين اسمعني بس والله اكمل لك هالبيتين كل القادر رفعها وصفقه, وصفقة وحداري او طبل الحا انا ابن الليث ابو حسين اي جيت بجود خيبر بدر قلب علي حواطيها صدح دم يذريها قلب علي حواطيها قلب علي حواطيها من جنود بركان سته حلم الجنود بركان سته هلا هلا هلا منه زنود أبركانشتين هوا منه زنود أبركانشتين هذا هو العضيد حسب الأمر أنا سنتين مفارق هاي الليلة سنتين وحسب الأمر كل شيء تريده أقرأ لك بس, بس اسمع هذا هو العضيد دلي أرفع الرأس لعبي هلعب الحمع أهل عبي هلعب اهل العب هل لا عب العب يا زينب هذا بالغيرك كفيلك يا هذا بالغيرك بمشدود حيلك والله يا زيلب اب... افضل عباس دخيلك هذا هو العزيز اللي الراس لعبه لعيب اه لعبه لعيب ها حاول اعب لعيب هلا هلا هو لعبه يا زيانب يا زيانب يا زيانب من دخل ساحة العسكر مستبشر غدا والدي الأكبر وحتى الكون صاح الله أكبر حتى الكون صاح الله هو أكبر سوء تعنى وللخصم داس لعب بها العيب لعب بها العيب لعب بها هل, هل, هل, follow follow follow follow follow هل, هل لعب بها يا زيانب من دخل ساحة العسكر مستبشر غداء والد الأكبر وحتى الكون صاح الكون الله أكبر حتى الكون صاح الله أكبر تعنى للشريع وللخصم داتنا عبيها